بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما, ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير منون من وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون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 من ناعل الخير للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن نا بلونا هم كما بلونا ذا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثلون فطاط عليها طائف من ربك وهم لايمون فأصبحت كالصرم فتنادوا مصبحين أن عَلَى على حرطكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرط قادرين فلما رأوها قالوا إنا بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلا أَسَرَّ بُنَا ذَا إِنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا لَإِلَٰهَ رَبِّنَا رَاضِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهبهم ذيلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحون إذ نادى وهو مكذوم لولا ما أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر